في بعض من الاخوه سقف التزامهم منخفض جدا يعني هو بس خد المظهر الالتزام وبيصلي في الجامع وخلاص على كده طب فين بقى زيادة العلم طلب العلم ها زياده العباده العمل في الدعوه التطلع الى الفردوس الاعلى من الجنه مش احمد بن ابي الحواري قال كده قال له يا بني إنما أنا وأنت ممن يصوم يوم ويفطر يومين ويقوم ليله وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا الشغل ده ما ينفعش عند ربنا انك تصوم لك يوم وتفطر يومين انك تقوم ليله وتنام ليلتين مش ده الشغل اللي وصل